بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إلهي وقف السائلون ببابه ولاذ المذنبون بجنابك ورفعذو الحاجات قص صفاقتهم إليك ونكس العصاة رؤوس الانكسار بين يديك ورست سفينة المساكين على ساحر بحر كرمك وامتدت أيد السائلين إلى وابل غيث جودك فيا أمان الخائفين يا من عند قلوب المنكسرين يا الله يا رب العالمين اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد <تصفيق> <تصفيق> أسير الخطايا أنت باك رافض به وجل مما به أن تعرفه يا لو من الوقوف غدا بين يديك فواسر أتاهك محتيالي وأمر ربي عصيته حين تبدي صحاء فيما جنيتو محتيا لي إذا وقفت ذللا قد نهاني وما رأنت هيتوا يا غنيا عن العباد جميعا وعليما بكل ما قد سعيت ليس لي حجة ولا ليعذرون فاعف عن زلتي وما قد أتيت وإني لغفار لمن يحس العبد بطول غربته وبعده عن الرب وعظيم سات فيناديه الغني الحليم ويناديه الجليل الرحيم اللاتي عسل من رحمة الله يا أرض الراجل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 وقبل الممات وقبل الممات ان تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله يا حسرة وهل تغني الحسرات يا حسرة وهل يؤذن بالرجوع للممات وحسرة وسوا من يوم نشر كتابيان وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ولكن أبشر أبشر أيها الأخ الحبيب فإن الله عز وجل يقول إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا فيا أخي إلحق بركب التائبين واسلك سبيل الصالحين ولا تكن قرينا للشياطين. وَمَن يكون الشيطان له لَهُ فساء فَسَأَقْرِينَ أَخِي الحبيب. تب إلى الله. تب إلى الله. ذق طعم التوبة. ذق حلاوة الدمعة. اعتصر القلب وتألم لتسيل دمعة على الخد. تطفئ نيران المعاصي والذنوب. أخل بنفسك. اعترف بذنبك ادع ربك وقل تائبون فقبلنا تائبون فتب علينا نادمون فاغفر لنا مستغفرون فغفر عنا ادع ربك وقل اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخائفين وجاء من كثر الذنوب وقلت حسناته والجمته خطايا ولم يجد إلا أنت رحمة ولم يجد إلا أنتنا. على السماء ما يا إسلام الرحمتك يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن إن كان لا يرجوك بمن يلؤذ ويستجير المجرم فبمن يلؤذ ويستجير المجرم أدعوك ربي كما أمرت تضروا أدعوك ربي كما أمرت تضروا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 حتى تطلع الشمس من مغربها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فالتوبة التوبة والأوبة الأوبة قبل السكرة وقبل وقوع الحسرة وقبل الفراق. كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق ثم إلى ربك يومئذ المساء. وبعد أخي بلاغ تسجيلات قرطبة الإسلامية تقدم الثاني من رحلة غريب وقم في الدنيا كأنك غريب. كأنك, غريب. كأنك, غريب. كأنك غريب يا أمان الخائفين يا ربي أنا غريب أنا غريب أنا غريب عن داري والقبر هو منزلي وقراري يا رب فرحم غربتي وقبل توبتي واعتذاري ورحل الغريب وبكى الحبيب وكثر النحيب نناجي فلا يجيب وننادي ولا يستجيب اتعلم ان كذلك الغريب أتعلم أنك راحل عن الدنيا عما قريب فمتى تجيب لداع الله متى تجيب يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم <تصفيق> إلهنا ذلت بنا عن مهيع نجاتنا الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام وإنا مقرون بإساءتنا إلى أنفسنا وإنا مقرون بإساءتنا إلى أنفسنا نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين وها نحن ببابك واقفون ولذوابك مؤملون ومن عذابك مشفقون اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسي ولا تجعلنا بدعائك أشقياء ولا محرومين برحمتك يا رحم الراحم قصدناك بحاجاتنا وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا نهتفت في مهماتنا إلا إليك ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك فما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أعطفك على من سألك وما أرأفك بمن أملك من <تصفيق> الذي سألك فحرمت فر إليك فأطهدت أو لجأ إليك فأسلمت أنت ملاذن <تصفيق> يا رب هل من توبة تمح الخطايا؟ ما القلب عني والكاب ده والشحوق ادعوك في ليل بخيم والدمع مدرارا سكيب ادعوك في ليل بخيم والدمع مدرارا سكيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يا رب مالي غير لطفك ملجأ ولعلني عن لا أطرد يا ربي هب لي توبة أقضي بها دينا علي به جلالك يشهد أنت الخبير بحال عبدك إنه بسلاسل الوزر الثقيل مقيد أنت المجيب لكل داع يلتجي أنت المجير لكل من يستنجد من أي بحر غير بحرك نستقي ولأي باب غير بابك نقصد والذين اذا فانوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله فاستغفروا ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يوبر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون فيا أخي الحبيب أسلك طريق التائبين وظن خيرا بالكريم وأسرج في قلبك شعلة الهدى ورطب فؤادك بعذب التقى وأطفئ نيران المعاصي والهوى بأنفاس التوبة، نعم، وبدأ كما ولدتك أمك حرا طليقا من أسر الهوى والطغيان، نظيفا من جرائم الآثام والعصيان، عد إليّ، نعم، عد إليّ، وقف عند باب. ولد بجنابه، فإن الله غفور رحيم. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجدو، وقلت يا أملى في كل نائبة. يا من علي لكشف الضر يعتمد أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها ما لي على حمل يا صبر ولا جلد وقد مدت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يدو فلا تود النهاية ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يردو. فيا أخي إنها دعوة إليك. ابك على خطيئتك جرب لذة المناجات اعترف بالذل والعبودية لله توب إلى الله بصدق قل ناجي ربك.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 ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري يا ربي فاغفر ذنوبي يا كريم فقاد أمسكت حبل الرجايا خير غفاري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 وأخطأت الجوارح والأركان يا من حملتم ذنوبها يا من عظمت عليكم إساعتها إني لها وكذاب الله لها وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا يوم يحس العبد بطول غربته وبعده عن ربي وعظيمي سات فيناديه الغني الحليل ويناديه الجليل الرحيم ألا تيأساً من رحمة الله يا أرهب الرحيم إلهي وخلاقي وسؤلي موئني إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي إن خيبتني وطرتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع إلهين إن أعطيت نفسي شؤلها فها أنا في روض الندامة أرتعو إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاة الخفية تسمعون إلى آه فلا تقطع رجاء ولا تزغ فأدي بحر جعودك مطمع إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذنين خائف لك أخضعه إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك من ذنبي أجل وأوسعون ربنا تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أخي الحبيب لو رأيت التائب لوجدت عينا ملأ بالدموع وقلبا يرتجف وكله خشوع ووجها مضيئا في صمت وخضوع الليل يتأوه لحزنه وموجات الندم والحسر تهز قلبه يتذكر كم عصفت به أعاصير الهوى فحركت قلبه حيث شاءت وكم مرة خلع فيها لباس التقوى خير لباس ولبس ثياب الخطايا والذنوب ها هي مقابر الأحزان تلتف حول عنق أسئلة ساورت قلبه يقول إن ذنوبي كثيرة فهل يغفر الله لي فجاءه الجواب ومن يعمل سوءا أو يظلل لنفسه ثم يستغفر الله ثم يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من خزائن ملكا أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قري لبابك حي فلا رددت فأي باب أقرأ ومن الذي أدعو وأهتف باسمي ومن الذي أدعو وأهتف باسمي إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجوم أن تقنط عاصيا حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواخب أوسع فيا أخي التوبة التوبة ربكم أن يكفر عنكم سيداتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأمهار يوم لا يخزي الله النبي على كل شيء قدير وقبل الفوات قبل الممات قبل الفوات قبل الفوات وقبل الممات وقبل الممات أن تقول نفسي يا حسرة على ما فردت في جنب الله أن تقول نفسي يا حسرة على ما فردت في جنب يا حسرة وما أعظم الحسرة إذا خسر أصحابها وعظمت خسارة أربابها فخرجوا من الدنيا صفر اليدين من رحمة الله ما أعظمها من خسارة إذا طويت الصحائف باللعنات ما أعظمها من خسارة يوم يطبع على القلوب يوم يتأذن غضب الله علام الغيوب من عظيم الإساءة وعظيم الذنوب ما أعظمها من خسارة يوم لا يستطيع الرجوع يوم لا تنفع المعذرة ولا تغني الدموع يوم يتقطع القلب من العلم يوم يعتصر من شديد مدم أن تقول يا حسرة على فردت في جب الله، وان كنت لمن استخرت، أن تقول نفسي يا حسرة يا حسرة يوم طال السهر يا حسرة يوم طال السهر يا حسرة يوم ضاعت الأعمار يا حسرة على الساعات واللحظات. يا حسرة على الليل والنهار يا حسرة على أصحاب اللي لم ينفعوا يا حسرة على احباب لا يشفعوا يا حسرة على عمر مضى وزمان والله انقضى يا حسرة إذا كشف الديوان بخطيئه اللسان وسلات الجنان يا حسرة يوم يعرض على الله حافيا عاريا يا حسرتاء إذا عرض الشباب وما فيه من خطأ وصواب ولم يفقد العبد فيه سلة ولا حسنة بين يدي الله رب الأرباب ووضع الكتاب ترى المجرمين مشتقين مما فيه يقولون يا ويلتنا يا ويلتنا فلهذا الكتاب لا يغادر صغير ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى وحشرتي سوءتي من يوم نشر كتابي وطهول حزني إن أكن أوتيته بشمالي وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابي وحر قلبي أن يكون مع القلوب القاسيا كلا ولا قدمت لي عملا اليوم حسابيا بل إنني لشقاوتي وقساوتي وعذابيا بارزت بالذنات فيها أيام دهر خاليا من ليس يخفى عنه من قبح المعاصي خافيا أستغفر الله العظيم وأتوب من أفعاليا فعسى الإله يجودني ثم العافية فيا حسرة على من ضيع الليالي والأيام ويا خيبة من شغلها بالآثام ويا خسارة من كانت تجارته فيها الذنوب ويا ندامة من لم يتب إلى علام الغيوب فيا لها من حسرة لا تنقضي وندامة لا تنتهي ذهب الليل فما تمتعت عيني بالبكاء فيه من خشية الله ذهب الليل وما تمتعت قدمي بالوقوف بين يدي الله يا حسرتاء يوم يذهب العمر دون وجود الغنيمة والذخر يا حسرتاء يوم طلعت شمسه يوم مضى ليله وطلعت شمسه ولم تنعم يداه للسجود بين يدي الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغته قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون يا حسرة على صلاة ما ضعتها يا حسرة على زكاة منعتها يا حسرة على أيام أفطرتها يا حسرة على ذنوب فعلتها يا حسرة على خطايا تلبست بها يا حسرة إذا كجمت ديوان وعظب الوقوف بين يدي الله الواحد الديان بكت عيني وحق لها بكاها على عاصت إلىها ومن أولى بطول الحزن منها وبالآثام قد قطعت مداها فيا حسرات وهل تغني الحسرات؟ يا حسرتاء وهل يؤذن بالرجوع عند الممات كلا إنها كلمة وطائلها ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون يا حسرتاء يوم لم أشكر النعم يا حسرتاء لم أشكر الله على دفع النقم يا حسرة يوم لم يلهج لساني بذكره يا حسرة يوم لم يتلذذ لساني بشكره يا حسرة يوم فاز الفائزون وغني الغانمون وجئت صفر اليدين من ما فيه يتنعمون فيا أيها الغافل قد فاز الصالحون وندم المفرطون وخسر هنالك المبطلون فيا حسرة يا حسرة يوم فاز الصالحون بالدرجات وسموا إليها بنفوس عاليات أبيات ووقفت في الأخريات أنظر إليهم بتلك الحسرات يا حسرة على العباد يا حسرة ولو كنت مطيعا على ما فردت في جنب الله إذ كنت مستطيعا يا حسرة يوم يلفظها اللسان ويعتقدها الجناد فيخرج كل حرف منها من كل عضو وأركان وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهم في غفلة وهم لا يؤمنون يا حسرتاء على ما فردت في جنب الله لعظيم حق علي وجليل منته لدي فكما أنعم وتفضل وكم وهب وأجزل سبحانه العلي الأكمل يا حسرتاء يوم لم أعظمه حق تعظيمي ولم أمجدوا حق تنجيده يا حسرة على التفريط في جنب الله يوم فتحت لي أبواب الخيرات فقلت هيات هيات فما زالت الأعمار والبقيات يا حسرة على ما فردت في جنب الله أن تقول نفسي يا حسرة على fijj jann لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين فيا أخي تذكر يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم يجمع الله الأولين والآخرين يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الواحد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 يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا إلا من رحم الله يوم يفر المرء فيه من أحب الناس إليه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى, وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون فتخيل نفسك إذا أحاطت بك الكروب وترادفت عليك الهموم والخطوب ولا تدري من أي الفريقين تكون أتكون مع الذين بيضت وجوههم فهم في رحمة الله علام الغيوب أم مع الذين سودت وجوههم من أثر المعاصي والذنوب فيا راكب العصيان ويحك خلها فتحشر عطشاناً ووجهك أسود فكم بين مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيد فهذا سعيد في الجنان منعمون وهذا شقي في الجحيم مخلدون كأني بنفسي في القيامة واقفون وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد وقد نصب الميزان للفصل والقضاء وقد قام خير العالمين محمد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مسقى لحبة من خردل أتينا بها وكفانا حاسبين جئت الملهيات وزالت فيه المغريات وعائنا لعبت فيه الحقائق أمام عيني جمعت فيه الأمم على عرسة واحدة ولقد جتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم جميكم <تصفيق> من لي إذا <تصفيق> وضع التراب من لي إذا وضع التراب فوقي فلا عيش اليطيم فوقي فلا يا فوق فلا يس يطيب والقبر داجر مظلم هل ينفع العبد النحيب هل ينفع العبد النحيب يا ويلتاه يا وي يا رب يا رب اللهم إنا عبيدك وخلق من خلقك ليس بنا ضنا عن فضلك نرفع أيدينا نرفع ايدينا نستنطر رحمتك ونقرع بابك فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا خيرك ناجل وذنوبنا إليك صائعا نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام زلت بنا عن مهيع نجاتنا الأبدام وغرقنا في لجج المعاصي والآسام وأنت لم تغفر ولم تجلف الرحمه نحن الفقراء إليك العسراء بين يدي تسألك اللهم أنت جبر كسر قلوبنا اللهم اجبر كسر قلوبنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسر قلوبنا واغفر ذنوبنا واخد الخائفين يا من عند قلوب المنكسرين يا من وقف السائلون ببابك ولا الفقراء بجنابك إلهنا ربح المتقون وفاز القائمون ونحن عبيدك المذنبون اللهم فرحمنا برحمتك وجد علينا بفضلك واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترقبوا ترقبوا, ترقبوا, ترقبوا, ترقبوا, ترقبوا إصدارنا الثالث من الرحلة غريب أخي الكريم إن هذا العمل بشري غير سالم من القصور فإن أصبنا فمن الله وحده وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان تم التسجيل والإخراج في استيديو 24 لدى تسجيلات قرببة الإسلامية المملكة العربية السعودية الرياض صندوق بريد 8196 الرمز البريدي 11482 هاتف وفاكس 45 93 49 49 ونذكركم أن حقوق النسخ محفوظة في كافة أنحاء العالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com